ويا قوم هذه ناقه الله لكم ايه فذروها فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء ان فياخذكم عذاب قريب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 ومن خزي يومئن إن ربك هو القوي العديد وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن تمود كفروا ربهم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 فَلَمَّا رَأَى آيَ لا لَا تَصِلُ إِلَيْهِمْ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفًا قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّنَا أُرْسِلْنَا إِلَى طَوْمٍ وَانظُرْ إِلَيْهِمْ صَبَاحَكِ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ